بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليسيم ولا يحض على طعام المسكين صويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماسين